لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَالْيَنْظُرُ إِلَى الْإِنْسَانِ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مما يخرج مِنْ مَاءٍ الترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء يرجع والارض ذات الصدع انه لقرن فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فما هيل الكافرين أم همروا